الحمد لله نحمده ونسعينه ونسافره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشر لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن أصلق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فهذا أصل من أصول أهل السنة وهو اعتقادهم في كرامات الأولياء مع موقف أهل السنة تجاه كرامات الأولياء كرامات الأولياء مسألة مهمة ينبغي أن يعرف الحق فيها من الباطل هل هي حقيقة ثابتة أو هي من باب التفيلات فذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لأجل ذلك هذا الأصل من أصول السنة في عقيدته المعروفة بالعقيدة الوسطية فبين أن من أصول عقيدة أهل السنة أنهم يصدقون بكرامات الأولياء فقال رحمه الله ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء والأولياء جمع ولي وهو المؤمن التقي الكرامة التي يدور حولها البحث عرفها العلماء بأنها أمر خارق للعادة غير مكرون بدعوى النبوة، ولا هو مقدمة لها يعني الأرهاص يظهر هذا الأمر الخارق للعادة على يد عبد ظاهره الصلاح يكون ملتزما بالمتابعة للنبي من كلف بشريعته مصحوبا بصحة الاعتقاد والعمل الصالح علم العبد بتلك الكرامة أو لم يعلم ولا تدل الكرامة على صدق من ظهرت على يديه ولا تدل على ولايته ولا على فضله على غيره لجواز سلبها ولجواز أن تكون استدراجا ومكرا ومن ظهر على يديه خارق للعادة مما له كرامات الأولياء ممن يدعى مع الله تبارك وتعالى فهو من الأحوال الشيطانية وخدعها فإن الكرامة لا بد أن تكون أمرا خارقا للعادة أتى ذلك الخارق على يد برئ صالح ولي لله مواضب على الطاعة تارك للمعصية تابع لشرعنا معشر المسلمين وناصح لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعمتهم فإذا صدر الخارق عن أحد ممن اتصف بهذه الصفات فإنها تكون من الكرامات التي بها وبوقوعها نقول فإنها تكون من الكرامات التي بها وبوقوعها نقول نحن أهل السنة وكل خارق أتى عن صالحي من تابع لشرعنا وناصحي فإنها من الكرامات التي بها نقول فاقف للأدلة ومن نفاها من ذوي الضلال فقد أتى في ذاك بالمحال لأنها شهيرة ولم تزل في كل عصر يا شطى أهل الزلل فكرامات الأولياء حق وهو ظهور الأمر الخارق للعادة على إديهم الذي لا صنع له فيه ولم يكن بطريقة التحدي بل يجريه الله على إديهم وإلا لم يعلم كفصة أصحاب الكهف وكفصة أصحاب الصخرة وكما وقع لجريج الراهب وكلها شاهدة لأنبيائهم وإن اتفق شيء من الخوارق لغير متبع للنبي فهي فتنة وشعودة لا كرامة وليس من اتفقت له من أولياء الرحمن بل هو من أولياء الشيطان قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تصدقوه ولا تغتروا به حتى تعلموا متابعته للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكرامة ما يجريه الله على أيدي أوليائه المؤمنين من خوارق العادات والمعجزة ما يجريه الله تعالى على أيدي الرسل والأنبياء من خوارق العادات التي يتحدون بها العباد ويخبرون بها على الله للتصديق بما بعثهم به الله وبما أيدهم به الله ففارق بين الكرامة والمعجزة الكرامة تكون للولي وهي شاهدة لنبيه والمعجزة يجريها الله تعالى على أيدي الرسل والأنبياء من خواجق العادات التي يتحدون بها العباد ويخبرون بها عن الله للتصديق بما بعثهم به ويؤيدهم بها ربهم تبارك وتعالى وأما الأحوال الشلطانية فهي التي تظهر على أيدي المنحرفين ممن يدعو مع الله إله آخر من يدعو الأموات والأحياء معتقدا أنهم ينفعونه أو أنهم يضبونه كالسحرة والكهنة والمشعوذة وينبغي أن يعلم أن عدم الكرامة لا يعد نقصا في دين الإنسان ولا في مرتبته عند الله عدم الفارق علما وقدرة لا يضر المسلم في دينه فمن لم ينكشف له شيء من الكونيات لا ينقص ذلك من مرتبته عند الله بل قد يكون عدم ذلك أنفع له في دينه إذا لم يكن وجود ذلك مأمورا به أمر إيجاب ولا استحباب وقوله عدم الخارق علما وقدرة لأن الكرامة تكون على هذين كما سيأتي إن شاء الله تعالى قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء فمن هم الأولياء؟ الأولياء جمع ولي وهو المؤمن المتقي من هم الأولياء؟ الجواب أن الله بيّنهم بقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولاهم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقوى. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: من كان مؤمناً تقياً كان لله ولياً. فكل مؤمن تقي هو لله ولي. وهذا أحسن من القرآن العظيم من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا وليست الولاية بالدعوة ولا بالتمني الولاية إنما هي بالإيمان والتقوى فلو رأينا رجلا يقول إنه ولي ولكنه غير متقن لله تعالى فقوله مردود عليه لأنه لا بد أن يأتي بهذين الشرطين أن يكون مؤمنا وأن يكون متقيا الكرامات جمع كرامة والكرامة أمر خارق للعادة يدريه الله تعالى على يد وليه تأييدا له أو إعانة أو تثبيتا أو نصرا للدين فالرجل الذي أحيى الله تعالى له فرسة وهو صلة ابن أشيم بعد أن ماتت حتى وصل إلى أهله فلما وصل إلى أهله قال لابنه ألقي السرج عن الفرس فإنها عارية فلما ألقي السرج عنها سقطت ميتة فهذه كرامة لهذا الرجل إعانة له هذا الذي ذكره الشيخ أخرجه في الحلية وهو في إصفة الصفوة وهو عند ابن المبارك في الزهد ولكنهما ذكر ذهاب بغلته ولم يذكر موتها فهذه كرامة لهذا الرجل إعانة له أما التي لنصرة الإسلام فمثل الذي جرى للعلاء بن الحضرمي رضي الله عنه في عبور ماء البحر وكما جرى لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في عبور نهر دجلة وقصتهما مشهورة في التواريخ فالكرامة أمر خارق للعاجل وهذا الأمر خارق للعادة يجريه الله تعالى على يد وليه وهو المؤمن التقي تأييدا لا أو إعانة أو تثبيتا أو نصرا للدين وهذا الأمر إنما يجريه الله تعالى على يد ولي احترازا من أمور السحر والشعوذة لأن الكرامة التي أمر خارق للعادة لا بد أن تكون أمرا خارقا للعادة، فالذي يكون على وفق العادة ليس بكرامة. ويجليه الله تبارك وتعالى على يد ولده. كذا في التعريف احترازا من أمور السحر والشعوذة، لأن السحرة يسحرون أعين الناس، ولأن المشعوذين أيضا يمكن أن يأتوا بالمخالط، وحينئذ يلتبس على الناس الأمر. فتجرى هذه الأمور الخارقة للعادة على يد ولي، والولي هو المؤمن المتقي. أمور السحر والشعوذة تجري على يد غير أولئك الله، بل على يد أعداء الله، فلا تكون كرامة ولا كرامة. كثرت هذه الأمور التي يدعى أنها كرامات. في هؤلاء المشعوذين الذين أصدون عن سبيل الله فالواجب الحذر منهم ومن تلاعبهم بعقول الناس وأفكارهم الكرامة ثابتة بالقرآن والسنة والواقع سابقا ولاحقا فمن الكرامات الثابتة بالقرآن والسنة لمن سبط قصة أصحاب الكهف الذين عاشوا بين قوم مشركين وهم قد آمنوا بالله تبارك وتعالى وخافوا أن يغلبوا على أمرهم وأن يعبث بإيمانهم أو أن يضطروا لما لا يجمنوا تجاه دينهم وربهم فخرجوا من بين أظهر القوم المشركين مهاجرين إلى الله عز وجل فييسر الله لهم غارا في الجبل وهو الفجوة فيه وجه هذا الغار إلى الشمال فلا تدخل الشمس عليهم فتفسد لهم ولا يحرمون منهم إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين تزاور يعني تعدل وتميل إذا طلعت تميل عن كهفهم ذات اليمين لألا تصيب الفتية وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال تقرضهم يعني تذرهم وتتركهم فلا تصيبهم وأصل القرض القطع وقيل تصيب منهم يعني على الضض من المعنى الأول إذا طلق تجاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال تقرضهم ذات الشمال تذرهم وتتركهم فلا تصيبهم وقيل تصيب منهم وهو الأقرب تقرضهم ذات الشمال يعني تصيب من حتى لا تتغير أجسادهم في كهفهم وفي الفجوة منه كما قال الله تعالى وهم في فجوة منه وهم أي الفتية أصحاب الكهف في فجوة منه يعني في متسع منه وضقوا في هذا الكهف ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة وهم نائمون يقلبهم الله ذات اليمين وذات الشمال في الصيف وفي الشتاء لم يزعجهم الحر ولم يؤلمهم البر ما جاعوا وما عطشوا وما ملوا من النوم فهذه كرامة بلا شك عندهم خرجوا فرارا بدينهم فحفظ الله تبارك وتعالى عليهم دينهم وحفظ عليهم أبدانهم وبقوا هكذا تابعتهم الله وقد زال الشرك عن هذه القرية فسلموا منه فهذه من الكرامات الثابتة بالقرآن والسنة ومن ذلك قصة مريم رضي الله عنها أكرمها الله حيث أجاءها المخاض إلى جذع النفلة وأمرها الله أن تهزى بجذعها لتتساقط عليها رطبا جنيا وهي امرأة في حال الوضع وفي حال الضعف أيضا ولو أن جمعا من الرجال توافروا على أن يهزج جذع النخلة لتتساقط عليهم رطبا جنيا مستطاع ولكن أكرمه الله رب العالمين بذلك وقد أ جاء هالمفاض إلى جذع النخلة هي في حال وضع وفي حال كرب أيضا لهذا الذي نزل بها وهي تنظر إلى تبعة هذا الأمر عند قومها فهذه كرامة ومن ذلك قصة الرجل الذي أماته الله مئة عام ثم رعته كرامة الله يتبين له قدرة الله تعالى ويزداد فبات في إيمانه فهذا ثابت في كتاب الله تبارك وتعالى أما في السنة فالكرامات كثيرة وفي صحيح البخاري رحمه الله تعالى لو راجعت كتاب الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل وكذلك كسر شيخ الإسلام رحمه الله على هذا الأمر كتابا برأسه هو الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وأما شهادة الواقع بثبوت الكرامات فظاهر يعلم به المرء في عصره إما بالمشاهدة وإما بالأخبار الصادقة يعني يعلم الإنسان كرامات الأولياء على هذا النحو في عصره إما بالمشاهدة وإما بالأخبار الصادقة فيثبت الله تبارك وتعالى أولياءه ويؤيدهم ويعينهم وينصر بهم الدين فيجري على أيديهم تلك الخوارق من خوارق العادات وهم قد حاجوا الشرطين لكي يكونوا من أولياء الله تبارك وتعالى والشرطان الإيمان والتقوى فمذهب أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء الناس في كرامات الأولياء على ثلاثة أصنات الأول من يمفيها جملة كالمعتزلة والجهمية وبعض الأشاعرة والمذهب الثاني من يغلو في إثبات الكرامات من أصحاب الطرق الصوفية والقبوريين والمذهب الثالث هم أهل السنة والجماعة فمذهب أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات أولياء هناك مذهب مخالف لمذهب أهل السنة بل مذهبان مذهب المعتزلة ومن تبعهم ومذهب القبوريين وأصحاب الطرق فأما الأولون فإنهم ينكرون الكرامات وينفونها نفيا مطلقا أولئك هم المعتزلة والجهمية وبعض الأشاعرة وأما الآخرون فإنهم يغلون في إثبات الكرامات إلى حد لا يمكن أن يقبل لا عقلا ولا شرعا الذين ينفون الكرامات المعتزلة ومن تبعهم ينكرون الكرامات ويقولون إنك لو أثبت الكرامات لاشتبه الساحر بالولي واشتبه الولي بالنبي لأن كل واحد منهم يأتي بخارق فهذه شبهتهم وهذه حجتهم في نفي كرامات الأولياء فيقال لا يمكن الالتباس لأن الكرامة على يد ولي والولي لا يمكن أن يدعي النبوة ولو ادعاها لم يكن وليا بل يكون كاذبا آيات النبي تكون على يد نبي وأما كرامة الولي فتكون كرامة للولي وهي شاهدة للنبي فآيات النبي تكون على يد نبي والشعوذة والسحر على يد عدو بعيد من ولاية الله تبارك وتعالى وتكون تلك الشعوذة وتكون تلك المخاريق التي ياتي بها المشعوذون والسحرة تكون باستعانتهم بالشياطين فنالها الساحر والمشعوذ يعني تلك الأمور التي تبدو خارقة للعادة ينالها المشعوذ وينالها الساحر بكسبه بخلاف الكرامة فهي من الله تبارك وتعالى لا يطلبها الولي بكسبه فهي وهب لا كسب إذا لا يمكن أن يشتبه هذا الأمر على أحد الكرامة على يد ولي والولي لا يدعي النبوة فلا يمكن أن يلتبس ولا أن يشتبه الولي بالنبي والساحر يستعين بالشياطين لا يكون مؤمنا ولا يكون تقيا تجري على يديه الكرامات من فوارق العادات تأييدا ومعونة وتثبيتا ونصرة للدين بل يكون معلوم الحال ثم إن الساحرة والمشعودة ينال ذلك بكسبه وأما الولي فإن الكرامة منة من الله تبارك وتعالى لا يطلبها الولي بكسبه قال العلماء كل كرامة لولي فهي آية للنبي الذي اتبعه لأن الكرامة شهادة من الله عز وجل أن طريق هذا الولي طريق صحيح وعلى هذا ما جرى من الكرامات للأولياء من هذه الأمة فإنها آيات لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذا ما عليه أهل العلم من أهل السنة أن كل كرامات لولي فهي آيات شاهدة للنبي الذي اتبع لأن الكرامة شهادة من الله عز وجل أن طريق هذا الولي طريق صحيح وهو يتبع فيه النبي فتكون شهادة للنبي فما جرى من الكرامات على هذا للأولياء من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنها آيات لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولهذا قال بعض العلماء ما من آية لنبي من الأنبياء السادقين إلا ولرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثلها وقد صاغ ذلك الإمام الصرصري رحمه الله تعالى في نظمه محمد المبعوث للناس رحمة يشيد ما أوهى الضلال ويسلحه لئن سبحت صم الجبال مجيبة لذاود أولان الحديد المصفح فإن الصخور الصم لانت لكفه وإن الحصى في كفه لا يشبهه وإن كان موسى أنبع الماء من العصا فمنك فيه قد أصبح الماء يطفح وإن كانت الريح الرخاء مطيعة سليمان لا تألو تروح وتسرح فإن الصباة كانت لنصر نبينا برعب على شهر به الخصم يكلح وإن أوتي الملك العظيم وسخرت له الجن ترعى ما رضيه وتلدح فإن مفاتيح الكنوز بأسرها أتته فرد الزاهد المترجح وإن كان إبراهيم أعطي خلة وموسى بتكليم على الطور يملح فهذا حبيب بل خليل مكلم وخصص بالرؤية وبالحق أشرحه وخصص بالحوض العظيم وباللواء ويشفع للعاصين والنار تنفح وبالمقعد الأعلى المقرب عنده عطاء ببشراه أقرب وأفرح وبالرتبة العليا الوسيلة دونها مراتب أرباب المواهب المحو وفي دنة الفردوس أول دافل له سائر الأبواب بالخير تفتحه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بعض العلماء ما من آية لنبي من الأنبياء السابقين إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم مثلها فأورد عليهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلقى في النار فيخرج حياة كما حصل ذلك لإبراهيم وهم يقولون ما من آية لنبي من الأنبياء السابقين إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم مثلها والحق أن بعض أهل العلم من الأئمة قالوا إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر منها وأجل وهذا الإيراد والجواب عنه يدل على ذلك فأورد على هذا الكلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلقى النار حتى تصير عليه بعد بردا وسلاما وحتى يخرج منها حيا كما حصل ذلك لإبراهيم فوجب عن هذا الإيراد بأنه جرى ذلك لأتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ذكره المؤرخون عن أبي مسلم الفولاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة وقد ذكر ذلك ابن الجوزي في صفة الصفوة وقال إن الأسود العنصي المتنبي طرح أبا مسلم الخولاني في النار فلم تضره فكان يشبه بالخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإذا أكرم أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بجنس هذا الأمر الخارق للعادة دل ذلك على أن دين النبي صلى الله عليه وسلم حق لأنه مؤيد بجنس هذه الآية التي حصلت لإبراهيم قال بعض العلماء ما من آية لنبي من الأنبياء السابقين إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم مثلها فأورد على هذا أن البحر لم يفلق للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد فلق لموسى فأجيب بأنه حصل لهذه الأمة فيما تعلق بالبحر شيء أعظم مما حصل لبني إسرائيل مع موسى عليه السلام فإنه حصل لهذه الأمة المشي على الماء كما في قصة العلاء بن الحضرمي رضي الله تبارك وتعالى عنه فقد ذكرت كتب التاريخ وروى ذلك أبو نعيم في الحلية عن سهم بن منجاب قال وزونا مع العلاء بن الحضرمي فسرنا حتى أتينا دارين والبحر بيننا وبينهم فقال العلاء رضي الله تبارك وتعالى عنه يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم إن عبيدك وفي سبيلك نقاتل عدوك اللهم فاجعل لنا إليهم سبيلا فنقتحم البحر قال فخضنا وما ابتلت إلا أخفاف الإبن فمشوا على ظهر الماء هذا أعظم مما حصل مع بني إسرائيل مع موسى عليه السلام لأنهم مشوا على أرض ميابسة وأما هؤلاء من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن جند الإسلام في الصدر الأول فإنهم مشوا على الماء ما ابتلت إلا أخفاف الإبن. قال بعض العلماء ما من آية لنبي من الأنبياء السابقين إلا ولرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثلها فأورد على هذا أن من آيات عيسى إحياء الموتى ولم يقع ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأجيب عن هذا الإيراد بأنه وقع لأكباء رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في قصة الرجل الذي مات حماره في أثناء الطريق فدع الله تبارك وتعالى أن يحييه فأحياه الله تعالى وقد أحيى الله تبارك وتعالى بنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبما جاء به من الوحي والهدى والخير أحيى من الأنفس ما لا يعاد فإن كان عيسى عليه السلام قد أحيى الله تبارك وتعالى له ميتا أو ميتين أو أكثر فإن الله تبارك وتعالى أحيى بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من الهدى والنور والخير ما لا يحصى عددا وأورد عليهم أيضا لما قالوا ما من آية لنبي من الأنبياء السابقين إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم مثلها أورد عليهم أمراء الأتمه والأبرص فأجيب عن هذا الإيراد بأنه حصل من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن قتادة بن عمان لما جرح في أحد ندرت عينه وندر الشيء نذورا يعني سقطت, سقطت عينه حتى صارت على قده فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم بيده ووضعها في مكانها فصارت أحسن عينيه وهذا أخرجه الحافظ بن حجر رحمه الله في الإصواب عن البغوي وأبي يعلى وأخرجه أبو يعلى والدار والبيهقي في بلائل النبوة وعزاه الهيثمي في المجمع للطبراني وأبي يعلى وقال في إسناد الطبراني من لم أعرفهم وفي إسناد أبي يعلى يحيى ابن عبد الحميد الحماني وهو ضعيف قال ابن أبي القتابة في ذكر تلك الحادثة التي وقعت لأبي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال مفتخراً ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أحسن الرد فعادت كما كانت لأول مرة فيا حسن ما عين ويا حسن ما خد فلا يفخر بهذا وحق له أن يفخر به فإنها معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجراها الله تبارك وتعالى على يديه وهي من دلائل نبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن قتادت رضي الله عنه لما جرح في أحد وندرت عينه وسقطت على وجنته ردها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضعها في مكانها فصارت أحسن عينيه ولذلك أقول ابنه مفتخرا أنبل الذي سالت على الخب عينه فردت بكف المصطفى أحسن الرد فعادت كما كانت لأول مرة فيا حسن ما عين ويا حسن ما خدي هذه من عظم الآيات فالآيات التي كانت للأنبياء السابقين كان من جنسها للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته ومن أراد المزيد من ذلك فليراجع دلائل النبوة للبيهقي وكتب الدلائل والشمائل لغيره وليراجع كتاب البدايات والنهايات في التاريخ لابن كثير ورحم الله تعالى علماءنا من أهل السنة أجمع الكرامات تكون تأييدا أو تثبيتا أو إعانة لمن يدريها الله على يديه أو نصرا للحق ولهذا كانت الكرامات في التابعين أكثر منها في الصحابة لأن الصحابة عندهم من التثبيت والتأييد والنصر ما يستغنون به عن الكرامات فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بين أظهرهم وأما التابعون فإنهم دون ذلك ولذلك كثرت الكرامات في زمنهم تأييدا لهم تثبيتا لهم ونصراً للحق الذي هم عليه والسؤال هل عدم الكرامة نقص في دين الإنسان ونقص في مرتبته عند الله والجواب أن عدم الخارق علما وقدرة لا يضر المسلم في دينه شيئا فمن لم ينكشف له شيء من الكونيات لا ينقصه ذلك في مرتبته عند الله بل قد يكون عدم ذلك انفع له في دينه اذا لم يكن وجود ذلك مأمورا به أمر ايجاب ولا استحباب قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وما يدري الله على ايديهم من خوارق العادات أي على أيدي الأولياء من خوارق العادات والخوارق جمع خارق والعادات جمع عادة وخوارق العادات ما يأتي على خلاف العادة الكونيات المنظورة المشاهدة المعلومة فيأتي خارقا لتلك العادة الكرامات لها أربع دلالات أولاً بيان كمال قدرة الله عز وجل حيث حصل هذا الخارق للعادة بأمر الله ثانيا تكريم القائلين بأن الطبيعة هي التي تفعل لأنه لو كانت الطبيعة هي التي تفعل لكانت الطبيعة على نسق واحد لا يتغير فإذا تغيرت العادات والطبيعة دل على أن للكون مدبرا وخالقا فالكرامات تدل على تكذيب القائلين بأن الطبيعة هي التي تفعل وتدل على أن للكون مدبرا وخالقا عليما حكيما قادرا مريدا والكرامات تدل أيضا على أنها آية للنبي المتبوع الذي يتبعه الولي الذي أدر الله رب العالمين الكرامة على يده ثم تكون الكرامة تثبيتا وإكراما وكرامة لهذا الولي الذي أدر الله رب العالمين الكرامة على يديه قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات وفي هذا إشارة إلى أن الكرامات منها ما يكون من باب العلم والكشف بأن يسمع العبد ما لا يسمعه غيره أو يرى العبد ما لا يراه غيره يقضة أو منامة أو يعلم ما لا يعلمه غيره فهذا قول في أنواع العلوم والمكاشفات ومنها ما هو من باب القدرة والتأثير كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى فالكرامة تنقسم إلى قسمين إلى قسم يتعلق بالعلوم والمكاشفات وقسم آخر يتعلق بالقدرة والتأثير أما العلوم فأن يحصل للإنسان من العلوم ما لا يحصل لغيره وأما المكاشفات فأن يظهر له من الأشياء التي يكشف له عنها ما لا يحصل لغيره مثال الأول ما يتعلق بأنواع العلوم والمكاشفات ما ذكر عن أبي بكر أن الله تبارك وتعالى أطلعه على ما في بطن زوجه وعلمه الله تبارك وتعالى أنها أنثى وهذا أخرجه اللالكائي وابن حجر في الإصابة فأعلمه الله تبارك وتعالى ما في بطن زوجه وعلم أنها أنثى ولم يكن الناس قد وصلوا إلى شيء مما وصلوا إليه الآن فأعلمه الله تبارك وتعالى بذلك فهذا مثال العلوم وأما مثال المكاشفات أن الكرامه تنقسم إلى قسمين قسم يتعلق بالعلوم والمكاشفات وقسم آخر يتعلق بالقدرة والتأثيرات مثال ما يتعلق بالعلوم أن الله تبارك وتعالى أطلع أبا بكر رضي الله عنه على ما في بطن زوجه وعلمه الله أنها أنثى ومثال ما يكون من المكاشفات ما حصل لأمير المؤمنين عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن الصديق أبي بكر وعن الصحابة أجمعين حين كان عمر رضي الله عنه يخطب الناس يوم الجمعة على المنبر فسمعوه يقول يا سارية الجبل الجبل فتعجبوا من هذا الكلام ثم سألوه عن ذلك فقال إنه كشف له عن سارية هو أحد طواده في العراق وأنه محصور من عدوه فوجهه إلى الجبل وقال يا سارية الجبل وإذا كان يوجهه فبعنا ذلك أن الجبل منصوبة على الإغراء وأما إن كان يخوفه من الجبل فتكون منصوبة على التحذير فكأنه يقول له يا سارية الزم, إلزم الجبل يا سارية الجبل الجبل وهو على المنبر في المدينة رضي الله تبارك وتعالى عنه وساريته مع جيشه وهو أحد قواده في العراق فسمع ساريته صوت عمره وانحاز إلى الجبل وتحصن به هذا رواه البيهقي في الدلائل وذكره ابن كثير في البداية وقال ابن كثير اسناده حسن جيد وحسنه الألباني في السلسلة الصحية فهذا من المكشفات أنه يقف على منبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده يوم الجمعة يخطب الناس ثم يخرج عن السياق الذي هو فيه من خطابته ثم يقول يا سارية الجبل الجبل فيسمعها سارية وهو في العراق وينحاز بالجيش ناحية الجبل يتحصن به وينجيهم الله تبارك وتعالى من عدوه هذه من أمور المكاشفات لأنه أمر واقع لكنه بعيد أما القدرة والتأثيرات فمثل ما وقع لمريم من هزها لجدع النخلة وتساقط الروطب عليها ومثل ما وقع للذي عنده علم من الكتاب حيث قال لسليمان أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرف. فجعلها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ثلاثة أخسام جعلها في العلوم وجعلها في المكاشفات وجعلها في أنواع القدرات والتأثيرات فأما ما يتعلق بالمثال المضروض بالعلوم فهو ما ذكر عن الصديق أبي باكر رضي الله تبارك وتعالى عنه أطلاه الله رب العالمين على ما في بطن زوجه وعلمه الله تبارك تعالى أن ما في بطنها أنثى وأما ما يتعلق بالمكاشفات فما حصل للفاروق رضي الله تبارك تعالى عنه وهو ينادي سارية وسارية بالعراق فسمعه سارية وانحاز بالجيش ناحية كما وجهه عمر رضي الله عنه وهو على منبره في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم على منبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا من أمور المكاشفات وأما القدرة والتأثيرات فما وقع لمريم نهزها لجدع النفلة وقد أجاء أهل المفاض إليه هي في حال ضعف شديد وفور عنيد وهي في حالة سيئة جدا وقد أقلها الألم بأقطاره من جميع نوحيها فأمرها الله رب العالمين بذلك فكانت فرامة بقدرة وتأثير وكذلك ما وقع الذي عنده علم من الكتاب حيث قال لسليمان عليه السلام أنا آتيك به قبل أن يرتب إليك طرف يعني عرش ملكة سبب قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر خرق الأمة يعني الكرامات موجودة فيما سبق من الأمم والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها كما مر ذكر ذلك وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة، فالكرامات موجودة في ما سبق من الأمم، ومنها قصة أصحاب الكهف، ومنها قصة أصحاب الغار، الذين انطبقت عليهم الصخرة، والحديث أفرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وموجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لقصة أسيد بن حضير رضي الله تبارك وتعالى عنه في قراءتهم القرآن وفي نزول الملائكة كما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم لقراءته رضي الله تبارك وتعالى عنه وقصة أسيد رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عن عن أسيد بن قلاير رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن الصحابة أجمعين وكذلك تكثير الطعام عند بعض الصحابة كما وقع لأبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه وقد أفرج ذلك الشيخان من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنهما والكرامات موجودة أيضا كانت في التابعين مثل قصة صلة ابن أشيم الذي أحيى الله تبارك تعالى له فرسة وقد مر ذكر ذلك وبيان أن الذي أخرج ذلك هو ابن الجوزي في صفة الصفوة وكذلك ابن المبارك في الزهر إلا أنهما ذكر ذهاب بغلته ولم يذكر موتها وكانت الكرامات كثيرة في التابعين كما مر ذكر ذلك أن الصحابة رضي الله تباريك وتعالى عنهم عندهم من التثبيت والتأييد والنص ما يستغنون به عن الكرامات لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بين أظهرهم وأما التابعون فإنهم دون ذلك ولذلك كثرت الكرامات في زمنهم تأييدا لهم وتثبيتا ونصرا للحق الذي هم عليه وقد جمع أهل العلم كثيرا من الكرامات كما صنف في ذلك الإمام اللالكائي وهو آخر شيء تجده في كتابه في أصول الاعتقاد فقد جمع كثيرا من الكرامات لكثير من السلف الصالحين رضي الله تبارك وتعالى عنهم من الصحابة ومن تبعهم بإحسان وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى صرفاً صالحاً من ذلك في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان يقول الشيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الفرقان وهذا باب واسع قد بسط الكلام على كرامات الأولياء في غير هذا الموضع وأما ما نعرفه نحن يتكلم عن نفسه عياناً يعني رآه كفاحاً بعيني رأسه ونعرفه في هذا الزمان يعني بإخبار الثقات الموثوقين فكثير بل إنه قد ذكر من كراماته هو رحمه الله تعالى الكثير والكثير وهي موجودة فيها أي في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة لا تزال الكرامات موجودة في هذه الأمة إلى يوم القيامة ما وجدت فيهم الولاية بشروطها لأن الولاية لها شروط كما مر فإن الله تبارك وتعالى إنما يجري الكرامة لتابع نبي ولا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيجريها الله رب العالمين في هذه الأمة لأوليائه الصالحين ولا يقولون أولياء لله رب العالمين إلا إذا كانوا من المؤمنين المتقين وكانوا ناصحين لله رب العالمين ولرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ولكتابه الكريم ولأعمة المسلمين وعمتهم لأن الله تبارك وتعالى عندما ذكر الأولياء ذكر شرطين لا بد أن يوجد في الرجل حتى يصير ولياً لله تبارك وتعالى والترامه كما هو معلوم وهب لا كسب يعني لا يحصلها العبد المؤمن المتقي بكسبه وإنما يجريها الله رب العالمين على يديه تثبيتاً وتأكيداً ومعونة ونصرة لدين الله رب العالمين فذكر الله رب العالمين الشرقين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هم الذين آمنوا وكانوا يتقون فكل مؤمن تقي هو لله ولي ولا يشترط أن يدري الله رب العالمين على يديه خوارق العادات أي الكرامات ولا يحط ذلك من قدره عند رب الأرض والسماوات بل ربما حجب الله تبارك وتعالى عنه ذلك فلا يظهره الله رب العالمين على يدي إكراما الله لأن النفس الإنسانية يمكن أن تحيد عن دين الله تبارك وتعالى وأن تقع في المعصية وأن يأخذها الكبر والغرور والعجب وهو مهلك مستاصر للدين قال شرخ الإسلام وهي يعني الكرامات موجودة فيها يعني في الأمة إلى يوم القيامة ما وجدت فيهم الولاية بشروطه الدليل على أنها موجودة إلى يوم القيامة سمعي وعقلي أما الدليل السمعي على وجود الكرامات في الأمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أخبر في قصة الدجال أنه يدعو أي يدعو الدجال رجلا من الناس يأتي ويقول له كذبت يعني يواجه الدجال ويقول له كذبت إنما أنت المسيح الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتي الدجال وصلت عليه فيقتله قطعتين يجعل واحدة هنا واحدة هنا رمية الغرب يعني بعيد ما بينهما ويمشي بينهما يعني بين النصفين ثم يدعوه فيقوم يتهلل ثم يدعوه ليقر له بالعبودية فأما الأولى ثم يدعوه يعني يناديه ليقوم من موته بعدما قسمه نصفين وجعل كل نصف بمبعدة عن النصف الآخر فدعاه ناداه فيقوم يتهلل ثم يدعوه من الدعوة ليقر له بالعبودي فيقول الرجل ما كنت فيك قط أشد بصيرة مني اليوم فيريد الدجال أن يتصلط عليه مرة أخرى وأن يقتله فلا يصلط عليه وهذا في حديث وقصة الدجال أخرجه البخاري ومسلم من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه فهذه يعني عدم تمكن الدجال من قتل ذلك الرجل الصالح من الكرامات بلا شك فلا يصلط عليه فهذا دليل سمعي أن الكرامات تظن موجودة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما ولدت فيهم الولاية بشروطها وأما الدليل العقلي على رقائن كرامات في أمّة النبي صلى الله عليه وسلم ما وجدت فيهم الولاية بشروطها فيقال ما دام سبب الكرامة الولاية فالولاية لا تزال موجودة إلى قيام الساعة ثمَّ دامت الولاية سبب الكرامة فالولاية لا تزال موجودة إلى قيام الساعة في أمّة محمد صلى الله عليه وسلم لأن الولي هو المؤمن المتقي ولا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خبلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذات قال الإمام الطحاوي رحمه الله ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء صلى الله عليه وسلم ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء لا كما قال الحكيم الترمذي فيما زل فيه وسقط ومما كتب وشرع للقبوريين والصوفية من عقيدة ختم الولاية وأن خاتم الأولياء خير كما يقول ابن عربي الضال الزنبيق الملحد وغيره من أهل وحدة الوجود والحلول والاتحاد يقولون إن خاتم الأولياء هو خير من خاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولون إن خاتم الأنبياء يأخذ عن جبريل عن رب العزة تبارك وتعالى وأما خاتم الأولياء فإنه يأخذ عن ربنا تبارك وتعالى من غير واسطة وهذا الضلال قد نقده وضحده شيخ الإسلام وهو يبين توحيد الربوضية وذلك مثبت وقد مر في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن ثيمية رحمه الله في المجلد الثاني في توحيد الربوضية فقال الإمام الطحوي ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء صلى الله عليه وسلم ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء نبي واحد أفضل من جميع الأولياء وفي هذا إشارة من الطحاوي رحمه الله إلى الرد على الاتحادية وجهلة المتصوث وإلا فأهل الاستقامة يوصون بمتابعة العلم ومتابعة الشرع وقال الطحاوي رحمه الله ونؤمن بما جاء من كراماتهم يعني من كرامات الأولياء نؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم وأما ما يروى بالكذب والزور وما يوضع في غير موضعه وما يزاد فيه وما ينقص منه مما يصنعه الضلال الهالكون والقبوريون وما يصنعه أولئك الذين يلبسون على المسلمين دينهم من شياطين الإنس فذلك كله نرده ولا نقبله ولكن ما صح عن الثقات من رواياتهم ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء صلى الله عليه وسلم ونقول هذه عقيدة أهل السنة حتى ترد على الاتحادية وجهلة المتصوفة نبي واحد أفضل من جميع الأولياء فهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة في كرامات الأولياء وهو مما ذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في العقيدة وكل خارق أتى عن صالح من تابع لشرعنا وناصفيه فإنها من الفرامات التي بها نقول فاقف للأدلة ومن نفاها من ذوي الضلال فقد أتى في ذاك بالمحال بأنها شهيرة ولم تزل في كل عصر يا شقى أهل الزلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين